فهدوا إلى الطيب من القول فهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس ناس سواد أن العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وَإِذْ بَلَوْنَا لِإِبْرَاهِيمَ وَزَوْجِهِ أَنْ يُبْدُوا لَنَا أَيَّهُمَا أَحَقُّ بِهِ إِنَّهُمَا مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُمَا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَٰهًا ۚ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 الفقير ثم يقضو تفسهم واليُصُن ذره واليَطْلَفُ بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه